يا علي ما غيرك وادي وعسل حالي طولا يا علي وعسل حالي ولا نساني يا علي مبحالي مولا يا علي سهلي اصير رسولي مولاي علي اصير رسولي مولاي علي بدي علم المنظر وراعي الكوثر وطعم السكر مولاي علي وطعم السكر مولاي علي شوفيروش وفر ومسك وعنبر ونور النوار مولاي علي ونور النوال واولى يا علي وباب المرمر مشاله عنتر وشاله الكرار مولا يا علي وشاله الكرار مولا يا علي انت لي ما غيرك وادي وعسل حالي مولا يا علي وعسل حالي علي مولا يا علي علي بحالي مولا يا وصابر وجيش عابر دراع الجاسر مولا يا علي, علي وحامد شاكر وعامد ذاكر وغيرناك مولا يا علي وغيرناك يا علي ولا هو حائر علي مسراير شجاع نشاط مولا يا علي شجاع نشاط مولا يا علي وقالوا الصاير وحرب ثاير وسيف باذ مولا يا علي وسيف باذ مولا يا علي يا علي غيرك وادي وعسل حالي مولا يا علي وعسل حالي مولا يا علي بشوفك بامي ولا نيساني يا علي ببحالي مولا يا علي علي ببحالي مولا يا علي وسيف فقار علي الكرار وخير الاخيار مولا يا وخير الاخيار مولا يا علي جاي شلون جرار ورجع من هار بسيف الجبار مولا يا علي بسيف الجبار مولا يا علي وسر الاسرار وبحر الابحار وبر الابراء مولا يا وبر الابراء مولا يا علي نور الاقطار وحامل اللجار واليدين اشعار مولا يا علي واليدين اشعار مولا يا علي مولاي علي ما غيرك وادي وعسل حالي مولا يا علي وعسل حالي مولا علي بشوفك ابامي ولا نساني يا عليم بحالي مولاي علي ببحالي مولا يا علي علي ببحالي مولا يا علي علي وعلي ولا هدا لي عظيم الفالي مولا يا علي عظيم مولا يا علي يخوضه والي مولا يا علي وصيه قنبر وجيش عزكار وصلوا اكثار مولا يا علي وصلوا اكثار مولا يا علي وليل ساري علي مخباري حليم وداري مولا يا علي حليم وداري مولا يا علي <تصفيق> علينا ما غيرك وادي مولا علي مولا الهندس الصوتية والتوزيع سيد عقيل الحجي